Mr. کاتوا و ومن النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نُفُوسَكُمْ بِالْخَدِيثِ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ وَمَن Quan ما وات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي تميد بك وبست فيها وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيد وإن قال نقمان لبنه وهو يغضو يا بني لا تشرك بالله لغلم النظيم وأخوين أَنِ لي ولوالديك وَنِعَالِ ذَلِكَ یا بنای ازیل و عدك للناس ولا تمشي في ياك وردد من صوتك إن إنك عن الأصوات لصوت الحمير ألم ترو أخبرنا كم في <تصفيق> ومِنَ النَّاسِ مَن رب يوم وجدنا فادي رم سانخ ابن هرواتل مصا وإلا ومن كفر فلا يخذر ككفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الحدور <تصفيق> نمتعهم ثُمَّ ثم ولی این إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْوَامِي الْحَمِيد وَلَهُ عَبَّدَ حُورِي مَا ولا برشكم إلا كان في واحد إن الله سميع بصير ألا الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الخط وأن ما I just that. فَلَمَّا مَمَّا جَاءُهُم بِالْبَرْفِ فَمِنْهُ فَخَطَّفَ وَمَا يَحْدُثُ بِآيَاتِنَا لا تَغُرَّنَّكُمُ الْفِتَنُ الشَّهَوَاتُ وَلَا في مغداء وما تدري نفس بأجي أرض تموت إن الله علي إِنَّ لَمَّا هَمَّتْ بِالْقَوْلِ مَا فِي وَرَنَ